وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إِنَّ في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سَخَّرَ البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الكل كمواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواص أن تميدكم وأنهار وسبل لعلكم تهتدون وعلاماتون وبالنجيمهم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُكَ مَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّنِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ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 بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مسوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة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 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخفف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون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 وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْثَّنَاءُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَفَتَغَيَّرُ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِلَيْهِ تَجْأْرُونَ ثُمَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُؤْمَةِ بُشْرَاهُ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلۡتُرَابِ أَلَا تَأَمَّىٰ مَا يَحۡكُمُونَ للذين لا يؤمنون بالآخرة متن التوء ولله المتن الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاقذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى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 والشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناق بتستقدون منه سكره ورزق حزنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن يستقري من الجبال بودا ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كني من كل السمرات فاسلقي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه ففاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم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 وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنۡهُ سِرًّا وَجَهۡرًا أَل يَسۡتَوُونَ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَ رَجُلَيۡنِ أَحَدُهُمَا أَبۡكَمُ لَا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٍ وَهُوَ كَنَّ لَّهُ عَلَىٰ مَوۡلَاهُ وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على طراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمش البطر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْطَارَ وَالْأَبْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِنَ الصَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِح وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن بُيُوتِكُم سَكَنَهُ وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَقِفُّنَّهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِن أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتَدَوَّ مَتَاعًا إلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ قَضِيلًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم وَجَعَلَ لَكُم تَرَابِينَ دَقِيقًا حَرًّا وَتَرَابِينَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُسَنُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ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 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعت في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ولزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توفيذها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنك تستخدمون أيمانكم تستخدمون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربعة من أمة إنما يبين الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولك يضل مي يشاء ويهدي مي يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تستخدو أي منكم دخل بينكم فتزل قدمه بعد تبوتها وتذو قسوس أبى ما قدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 من عمل صالح من ذكر أو أنسا وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة ولا نجزي أنهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولعون له والذينه به مشركون وإلا بدنا آية ما كان آيته والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفسر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح قدس من ربك بالحق ليُتبّت الذين آمنوا ليُتبّت الذين آمنوا وهدوا وبشرا للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يُلحد إليه أعمى وهذا لسان عربي مبين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 ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وطبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأثن كل نفس تجازل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها للصهار غدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله نبات الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى طراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 ولئن صبرتم له وقير للصابرين واصبر وما طبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينفرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون